بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بشجارة من سجين فجعلهم كعص مأكل